عمد السيف الصقيل وتوارى في سنة وبدى للكون صبح شاحب تهاضيا وأطل البدر مكسوفا غريقا في دجا وغدى الكون أسيفا باكيا يروي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 باكيا يروي أسا اغمد السيف الصقيل وتوارى في سنا وبدى للكون صبح شاحب تهاضيا وأطل البدر مكسوفا غريقاً في دجاه وأغدى الكون أسيفاً باكيا يروي أساه أغمد السيف الصقيل وتوارى في وبدى للكون صبح شاحب تهاطياه وأقل البدر مكسوفا غريقا في دجا وغد الكون أسيفا باكيا يروي أساه مثوى شيخ المعالي وانع المجد أخاه مذبك القدس خليلا أرخص الروحافدا آفداه مذتناها الحقد فاستلى شواضا من لضاه ورمى بالنار نورا جلل الشيب علا شيخ المعالي ونعى المجد أخاه مذبك القدس خليلا أرخص الروح فدا مذتناها الحقد فاستل شواضا من لضاه ورمى بالنار نورا جلل الشيب علاه أطفأوا بدر الدجا والنور لم يبرح احمداه قيدوا ليث الردا والعزم لم تهدى خطاه قتلوا شيخ الفدا كي يحجبوا عنا ذرا ما دروا أن بن الموت ولدنا في رحا أطفأوا بدر الدجا والنور لم يبرى احمداه صيدوا ليثا الردا والعزم لم تهدى خطاه قتلوا شيخ الفدا كي يحجبوا عنا ذرا ما دروا أن بن الموت يولدنا في رحا يا علي لنعل بالعزم أساطيل البغاة وقعيدا أقعد الباغين أعيتهم نهاه وصموتا ألجم الكفرى وأشجانا حداه ليتنا كنا كما كنت ولم نحن الجباه يا علي لنعل بالعزم أساطين البغاه وقعيدا أقعد الباغين أعيتهم نهاه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 رسم المجد قتل العزات لما انت رات في رؤا قتلوه غيله والقدر ميثاق قتلوه وكذا كانت نهايات ال ابا السيف الصليل وتوارى في سنا وبدلني صبح شاحب تهاضيا وأطل البدر مكسوفا غريقا في دجاه وغدى الكون أسيفا باكيا يروي أساف